فاذنت قلنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون